や<スイ jogo>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 م و ل و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه م ط س و ع ه النابلسي ن من للعلوم ا ن ا فإن إ بغت ح ل ا ه س ل ا ع ل ي ه <سضح> م ا ا ل م م ؤ ن و ن إ خ و ع ه ا ل ن ا ب ي ن ل و ي م واتقوا ا للعلوم ه ك م م ت ر ح <سضح> ن ا ل ا ي س خ ر ق و م من قوم ع ي ه منهم ولا موسوعه ن ا النابلسي للعلوم و الاسلاميه 「私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれた ولكن افضل ان يكون هناك افضل ان يكون ه ن ك افضل ان يكون ه م ا ك افضل ان يكون هناك افضل ك م و ا و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه